بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا 111. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا 112. إن الله يحب الذي قَدْ تَمَنَّنَّا انِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ الله قلوبه والله سان قومي يا قوم لما تؤذونني وقلتم لن انا رسول الله هو لا يهدي القوم الفاسقين وقالوا ان سنمر يا بني اسرائيل انني رسول 111. صدقا لما بين يبي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد 112. وَمَن ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام 111. wa hell, um, رتقا في جنات عرض ذلك 119. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب 117. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة 118. فأيدنا الذين آلوا